قالوا أ تَكُ تك تأسيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دواء الكافرين إلا في ظلال رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأسعاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى البداء وأورثنا بني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 في صدورهم إلا كذر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البطير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَدْ لَمَّا